وَإِذْ قَالَ إبَرَاهِي مُ لِأَبِيهِ آجرَاءَةَ التَّخِذُ أَصْناامًا آالِهَةً إنِي أَركَ وَقَمَكَ فيِي ضَلَالِ مُبين وَكَذَلِكَ نُرِي إبَاهِي مَمَلَكُوتَ السَّمواتِ وَالْأَررض وَلَكُونَ مِنْ المُوقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا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 نِبرِي أُمَّ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَّهُ قَوْمُ قَالَتْ وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وثع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون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 الذيينَ آممَنُوا وَلَمْ يَْبِسُ إِمَ نَغُم بِظُر مِنْ أُلَائِكَ لَهُم لِ أَمْنُ وَغُم مُهْتَدُون وَتِلكَ حُجَّةُ نَ آتَنَّهائِبَرَهِي مَا عَلَ قَوْمِه نرفع درجات من النَّشَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آباء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 اهُ ثُمَذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بَارَكُم مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ نَزَعْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ قَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ